119. فمن ابتغى وراء ذلك هُمُ هم العادون هُمْ والذين هم رَاعُونَ وعهدهم راعون عَلَى والذين هم على صلواتهم يحافظون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 ثم خلقنا النطفه علقه فخلقنا العلقه مضغه فخلقنا المضغه عظاما فكسونا العظام لحما ثم انشاناه خلقا اخر فتبارك الله احسن الخالقين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 وأنزلنا من السماء ماء بقدر فأسكنناه في الأرض وإنا على ذهاب به لقادرون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 وَشَجَرَةً تَخْرُجُ مِنْ طُورِ سَيْنَاءَ تَنْبُتُ بِالدُّهْنِ وَصِبْغٍ لِلْآكِلِينَ وَإِنَّ لكم في الْأَنْعَامِ لعبرة نسقيكم مما في بطونها ولكم فيها منافع كَثِيرَةٌ ومنها تَأْكُلُونَ وعليها وعلى الفلك تحملون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 يريد أن يتفضل عليكم ولو شاء الله لانزل ملائكة ما سمعنا بهذا في آبائنا الأولين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 فأوحينا إليه أن يصنع الفلك بأعيننا ووحينا فإذا جاء أمرنا وفارت النور فاسلك فيها من كل زوجين اثنين فإذا جاء أمرنا وفاردت النور فاسلك فيها من كل زوجين اثنين وأهلك إلا من سبق عليه القول منهم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 وقل رب أنزلني منزلا مباركا وَأَنْتَ خير المنزلين إِنَّ في ذلك لَآيَاتٍ وإن كنا لمبتلين ثم أنشأنا من بعدهم قرنا آخرين فَأَرْسَلْنَا فيهم رسولا منهم أن يَعْبُدُوا الله ما لكم من إله غيره أَفَلَا تتقون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 ولئن أَطَعْتُمْ بَشَرًا مِثْلَكُمْ إِنَّكُمْ إِذًا لخاسرون أَيَعِيدُكُمْ أَنَّكُمْ إِذَا مِتُّمْ وكنتم تُرَابًا وَعِظَامًا أَنَّكُمْ مُخْرَجُونَ هَيْهَاتَ هَيْهَاتَ لِمَا تُوعَدُونَ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 ما تسبق من أمة أجلها وما يستأخرون ثم أرسلنا رسلنا تترى كلما جاء أمة رسولها كذبوه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 فتقطعوا أمرهم بينهم زبرا كل حزب بما لديهم فرحون فذرهم في غمرتهم حتى حين أيحسبون ما نمدهم به من مال وبنين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 قَدْ كانت اياتي تتلى عليكم فكنتم على اعقابكم تنكصون مستكبرين به سامرا تهجرون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 بالحق واكثرهم للحق كارهون ولو اتبع الحق أهواءهم لفسدت السماوات والأرض ومن فيهن هل بِذِكْرِهِمْ بذكرهم فهم عن ذكرهم معرضون أم تسألهم خرجا فخراج ربك خير وهو خير الرازقين وَإِنَّكَ لَتَدْعُوهُمْ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ وَإِنَّ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ عَنِ الصِّرَاطِ لَنَاكِبُونَ وَلَمْ رَحِمْنَاهُمْ وَكَشَفْنَا مَا بِهِمْ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 حتى إذا فتحنا عليهم بابا ذا عذاب شديد إذا هم فيه مبرسون وهو الذي أنشأ لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون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 قالوا ا اذا متنا وكنا ترابا وعظاما لَمَبْعُوثُونَ لمبعوثون لقد وعدنا نحن واباؤنا هذا من قبل ان هذا الا اساطير الاولين قل لمن الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون سيقولون لله قل أفلا تذكرون 119. قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم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 ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله إذا لذهب كنوا إلهم بما خلق ول على بعضهم على بعض سبحان الله عما يصفون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 وَإِنَّ على أن نريك ما نعدهم لقادرون ادفع بالتي هي أحسن السيئة نَحْنُ نحن بِمَا بما يصفون وقل رب بِكَ بك من همزات الشياطين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 كلا إنها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون 125. فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون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 117. تلفح وجوههم النار وهم فيها كالحون 118. ألم تكن آياتي تتلى عليكم فكنتم بها تكذبون قالوا ربنا غلبت علينا شقوتنا وكنا قوما ضار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 الزانية والزاني فاجردوا كل واحد منهما مئه جلدة ولا تأخذكم بهما رافه في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر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 والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجردوهم ثمانين جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون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 فوسهم فشهادة احدهم اربع شهادات بالله انه لمن الصادقين والخامسة ان لعنة الله عليه ان كان من الكاذبين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 119. وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم 110. ولولا إذ سمعتموه قلتم ما يكون لنا أن نتكلم بهذا سبحانك هذا بهتان عظيم يعظكم الله ان تعودوا لمثله أَبَدًا ان كنتم مؤمنين ويبين الله لكم الْآيَاتِ والله عليم حكيم إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشه في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة والله يعلم وأنتم لا تعلمون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 ذلكم خير لكم لعلكم تذكرون فإن لم تجدوا فيها أحدا فلا تدخلوها حتى يؤذن لكم وان قيل لكم ارجعوا فارجعوه وأزكى لكم والله بما تعملون عليم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 وليضربن بخمرهن بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ وَلَا يبذين زينتهن نَزِيَّتَهُنَّ لبعولتهن لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبَائِهِنَّ أَوْ أَبَائِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَائِ بُعُولَتِهِنَّ 129. او أو أبناء بعولتهن أو إخوانهن أو بني إخوانهن أو بني أخواتهن أو نسائهن أو ما ملكت أيمانهن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 وَتُوبُوا وتوبوا اللَّهِ الله جميعا الْمُؤْمِنُونَ المؤمنون لعلكم تفلحون وأنكحوا الْأَيَامَ وأنكحوا وَالصَّالِحِينَ منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله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 ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردنا تحصنا لتبتغوا عرض الحياة الدنيا ومن يكرههن فان الله من بعد إكراههن غفور رحيم ولقد أَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ آيَاتٍ مبينات ومثلا من الذين خلوا من قبلكم وموعظة للمتقين الله نور السماوات وَالْأَرْضِ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 في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن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 والله يرزق من يشاء بغير حساب والذين كفروا أعمالهم كسراب بقيعة يحسبه الضمآن ماء حتى إذا جاء 119. ولم يجده شيئا ووجد الله عنده فوفاه حسابه والله سريع الحساب أو كظلمات في بحر اللجيم يغشاه موج من فوقه موج من فوقه سحاب ظلمات بعضها فوق بعض إذا أخرج يده لم يكد يراها. 119. ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور ألم تَرَ أَنَّ تر يُسَبِّحُ الله يسبح له من في السماوات والأرض والطير صافات كل قد علم صلاته وتسبيحه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 يكاد سنة برقه يذهب بالابصار يقلب الله الليل والنهار إن في ذلك لعذرة لأول الابصار والله خلق كل دابة من ماء فمنهم مي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 117. وما أولئك بالمؤمنين 118. وإذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم إذا فريق منهم معرضون 119. الحق 119. أفي قلوبهم مرض أم ارتابوا أم يخافون أن يحيف الله عليهم ورسوله بل أولئك هم الظالمون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 ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقه فأولئك هم الفائزون وأقسموا بالله جهد أيمانهم لئن أَمَرْتَهُمْ ليخرجن قل لا تقسموا طاعة معروفة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 وما علي الرسول الا البلاغ المبين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 يعبدونني لا يشركون بي شيئا ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون 110. وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الرسول لعلكم ترحمون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 طفون عليكم بعضكم على بعض كذلك يبين الله لكم الآيات والله عليم حكيم وإذا بلغ الأطفال منكم الحلم فليستأذن كما استأذن الذين من قبلهم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 ليس عليكم جناح أن تأكلوا جميعا أو أشتاتا 110. فإذا دخلتم بيوتا فسلموا على أنفسكم تحية من عند الله مباركة طيبة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 فليحذر الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ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 واتخذوا من دونه آلِهَةً لا يخلقون شيئا وهم يخلقون ولا يملكون لِأَنفُسِهِمْ ضرا ولا نفعا ولا يملكون موتا ولا حياة ولا نشورا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 119. كجنات تجري من تحتها الأنهار ويجعل لك قصورا 110. فالكذبوا بالساعة وأعتدنا لمن كذب بالساعة سعيرا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 ام هم ضلوا السبيل قالوا سبحانك ما كان ينبغي لنا أن نتخذ من دونك من أولياء ولكن متعتهم واباءهم حتى نسوا الذكر وكانوا قوما بورا